شبكة مزامير آل تقدم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه توجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 قالَا يياَا آدمَمُ أَمْ بِأُم بِأَسمائِهِمْ فَلََّا أَم بَهُم بِأَسنائهِمُ قالَالَ أَلَمْ أَكُلَّكُم إِ يَ عَلَمُ غَيْبَ السَّماوَاتِ وَالْأَرضْضِ وَأَعلممُ مَا تُبدُونَ وَمَا كُ تُم تَكتُون وَإِذْ كُلننا للِْمَلائِكَ تِسجدد لِآدمَمَ فَسَجدَدوا إلاءِ بِلسَأَبَاء إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وانيا فتكون ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون